يا ربي مدري ولو حملت من كثر الجروح مدري أداري دمعتي أو انفر دموعي يا ربي مدري وينه يا ربي مدري ليلي <تصفيق> وينظرو لون الحياة والله نصير. you سهر قلبي عليه ما غير يحوي للنجوم اجلس على جال البحر يا ربي مدري وين اروح يا ربي مدري وين روح من, من جثرة الجروح مدري أداري ذا معك فونفغ دموعي ونور يا ربي مدري وين اروح أنت ولا غيرك أحال يا عربي يا رب دع فرج همومي يا الواحد الفرد الصمد يا رب مجدي